حَلَّ وَاقِحَ فَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فَأَسْقِيَنَّكُمُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَاسِرِينَ وَإِنَّا نَنْحُلُ نُحِي وَنُمِيتُ وَنَحُلُّ الْوَارِثُونَ وَلَنْقَدَ عَلِمَنَا الْمُسْتَقِدِينَ مِنَكُمْ علمنا عَلِمَنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ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 وَجَعَلَ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قَالَا بَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَمَّا السَّنِيِّ الْكِبَرُ فَبِمَا تُبَشِّرُونَ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا من مِنَ الْقَانِطِينَ قَالَ وَمَنْ من مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا قال فما فَمَا أيها أَيُّهَا قالوا قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا قوم مجرمين إلا إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجِّوُهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُمْ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ بیرین فَلَمَّا جَاءَ آلُ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكِرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ من بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن دَارَهَا أُولَئِكَ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ وَجَاءَ أهل المدينة إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمثرنا عليهم حجارة من سجين إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ كُنْتَ لَأَصْحَابَ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَنَتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كانوا يَكْسِبُونَ